نعم وقد يأخذ الامر عن وجوده وضروريه للدليل في الدليل يقعي ذلك فيأخذ عن وجوده الى معاني منها نعم حاضر بسم الله والصلاه والسلام على الله وعلى اله وصحبه اجمعين اصبحتم وقد عن عن الى معاني منها اولا فقومه تعالى وأشهده إلا تبايعتم فالأمر من على التبايع للنبي، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى فرصاً من الأعراضي ولم صلى الله عليه وسلم بيّم حقيقة الأمر في قوله تعالى وأشهده إلى تبايعتم فالأصل في الأمر أنه للوجود الى إلى تبايعتم بهذه الآية يدل الأمر على وجوده. لكن مثلاً الرسول صلى الله عليه وسلم حين أشترى طرف عربي ولا يشهد يخرج هذا الأمر عن وجوده إلى الناد. لماذا لا ينشر جواز؟ لماذا لا ينشر جواز؟ لأن الإشهار يحصل بمصطلح. لكن هذه المصطلح لا نقول يعني يجب إشتراء مثبها. إنما مصلحة حبي على أقل ما فيه المصلحة في الحرة لأنشاف يحصل ولا شيء يحصل فيه مصلحة ولا شيء درجات هذه المصلحة أنها دالة على أي إحدى. وقد يقبل الأدوار ذلك المثابه للدين فهي واجبة بالامر في لكن هذا الأمر أهم ينفق المنزوب إلى النجم قول الله سبحانه وتعالى وليكنتم على شفر وننتجه كثبا فرهيانا مخبوضة فإن أمن الرعبكم في سيوجد ذلك ثمن أمان قوله وقد يقول الأمر عن وجود وانتورتي لدليل يبطبي ذلك فمعلوم أنه لنوجد الدليل الضال على أن الأمر ليس الوجود اطمعنا في النفس والجاح الصبر ولا اشكال في هذا و قوله و عن مذوب الى منها النذب فقوله تعالى و اشهدوا اذا تبالعتم هذه من قرية التي نفسها من قبل من ان بعض العلماء يقولون ان الاوامر التي لم تعلقوا ان كلها كلها لارشاب يعني يتعلق <تصفيق> يعني بالآباء والصمار <تصفيق> فقال الغوامر تكون من الأداب والخبائي تكون على الأداب والخبائي لأن الأداب والخبائي من ذلك الكمال فلا تعين شيئاً منها ولا يجب وهي من دار الكمال أصلاً ولا ما عايز ولا إيه؟ وده بل الظاهرية إلى أن لا المسألة لحكم ذلك الجمهور نعم ورسلك الى مصلحته ومضاحته ولن يلزمك بهذا انذالا ولن يلزمك اجره ان بس حقك لا تشيل تضيع حقك فانت وما شئت لكن ارسلك الى امره في مصلحتك وراحتك فيقول كل شيء لا يتعلق بالعباده فترض انه للارشاد فالشارع ارسلك الى شيء فيه مصلحتك مثل واشره اذا تضائعكم فالامر هنا للرشاد يعني انه اخذك الى المصلحه مثل ما يقول لك قائل وانت تريد ان تذهب في الطريق الى اليمين فقال لك اترك اليسار اسهل لك فهذا ليس بامر الجلاء اسلك هنالك اترك اليسار اسهل لك فهذا ليس بامر ولا باتلازم ولكنه الرشاد ولو خالفته لا تكون عاصيا لكن من على خلاف ذلك يقولون كل اوامل الشرع كل ما العبادة حتى لا يتعلق بالعادة فهو عبادة وقوله واشهدوا اذا تلايعتم حفظا للحقوق وكذبا للنزاع واجهدا للعداوة والبطفاء حفظا للحقوق لانك اذا اشهدت حفظت حفظت كذبا للنزاع فكذلك ايضا اشهدك يمنع النزاع لأن لقصنك إذا عرض أنه لاك شهادة لم ينزعك اجتماباً للعجاوة والبرطار لأن النزاع يوجب العجاوة والبرطار يوجب العجاوة والبرطار فيكون هذا من دال النسي وليس من دال واجد لأن الحق طريق وإذا ضاع حقك سرمت المسكول وعند الصيف نعم هذا تدرير بنقل الأمر من إلى الاستفادة عشنا علقنا على الأولى الشيخ من أن بعض العلماء يقولون أن الأولى التي تتعلقوا لإعبادة كل هذا الإخشاري يعني أعلقنا فقلنا لأنهم لا يتفضل ولا الكلام وهذا ليس وصفوا بنا نتمنى أن نتعلقوا لإعبادة لكن هو الأول الذي لا تتعلقوا بالإعبادة كل هذا الإخشار يعني ما لم يكن إعبادة فإنه الإخشاري والتوجه طبعا هذه الفواس كما بين الشيخ قول الجمهور رحمه الله تعالى فقال كل عوام الشرع كلها عبادة حتى ما يفعلق بالعادة هو عبادة ما. يعني ما يفعلق بالعادة التي تنتقل إلى عبادة بالنفس وقوله فالأمر بالإشهاد على التبارع من النفس وهو كذلك هو من وليس وهي سدوازل. ولكن ينتهي ايضا أن يفرق بين ما جرت العادة بالاشهاد عليه بكونه امرا ذا خطر وذا شان وبين الشيء التافه الذي لم تجر العاده به فلو أردت ان تشتري خبزا برياض فإنك لا تشهد فهذا شيء ما جرت فيه العاده لانه شيء تافه ايضا يفرق بين التبايع للنفس والتبايع للغير فالشيء الذي لك قد نقول انك الخيار إن أضعته فعليك وإن أضعته فلك. لكن إذا كنت غليا على ما لا كل واحد له التنازل عن هذا الحق حق جزء عن هذا الحق فلا تأتي أنت في التنازل وقل يا هذا حقه كما إذا عنه فلك الخيار في ذلك لكن يتعلق الأمر بحق غيرك خلاص. ليس لك بأن التنازل ليس لك أن قال على الشيء الذي يفعله إنما تفعل ما فيه مصطحة غير معنى فالشان الثاني هكي قد يقول إنك الخيار إن فضعته عليك وإن حفظته فلاك لكن إذا جدت وليا على المال لسيمه فهنا يقول إن الإشغال واجب خصوصا بالأمور الخطرة التي سهلشته لأنه لو لم يشهد لضع حقه, حقه بي به فليس يجب ان يتصرف بالافضل ولا يجب ان يتصرف نفسه بالافضل ولهذا يجب ان يختار من شيء هل معنى ذلك انه لا تشارك من شيء افضل لا يتصرف لكن قوله لا يجب لا يجب يعني ليس اي وجوب في ذلك لانه قال عن هذا الشراق في صالحي لأمر مثلا اقدر منه او لا من راه مناسبا او كذا وكذا أو هذا ماشي حق هذا الحق لك الشيء الثاني قولوا بالافضل دارين على لطاقه اصلح بقيه الصالح ولا بس لكن تركت تركه افطار يفعل الصالح ماشي يفعل ما يثاب بصالح نقول لا لا صح حرمه يبقى فيها يصبح حرمه في, في انما في الاصلح والصالح هجمًا أنا أنت فيه نعم ولغالبا يجوز أن أتوضع بمالي لشخصي لكن لا يجوز أن أتوضع بمال اليتيم لشخصي نعم فلنطوله فالله قال والله يا أخي أنا هذا الخير وأحب له أن أخب الجنة إن شاء الله، من الجنة هو له ماذا عندي له تحتاجي مليون جنيه، فأنا أتصدق بهذا رغبك أن في الأخير وكذا نقول أسائس حين تتعلم وصدنا معلش النبضى والصدقة لك لكن تلجم هذا النبضى لأن الصدقة لابد لها من نية لابد لها من نية وهذا الولد ليس عنده ثانيا ثانياً أن الصدقة تكون مما يعني صدر عن حاجة الإنسان وهذا الطسر لا يجري وليس عنده أهلية ولا تمييز لما هو الأطلح لكن ايه فلا بلاق هو ترفع خلاته تنصحه ولا يكون يتيما لكنه هو يتيم يجب عليه ان يتصرف رجل ايه من فالتبرعات ما يندثر تبرعات ما يندثر بالنظر الى الاتجاه في عمل ليه؟ من اجل أن مو فلا تاكل مصدقه ولا يكون ذكاء وعيد الذكاء حق في المال فكيف لا بالصدقة أنت بمالك كلك تقول أجعل ذلك لله فراسة أنت أن يكون هذا يجب إن شاء الله من أهل الجنس نقول لا من أسألت بالتصرف تصرفت على وجه غير المعدون لك فيه من قلل الشرق نعم فالقول هو أجلد إذا تباعتم يصمع على النسب جاري من الجواز ده بيتي لتفصيل وقوله بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى خرفا من عرabi ولم يشى لكن استجلب مؤلف وقد يناقش المؤلف وقد يناقش المؤلف المؤلف على ذلك بما سيأتي فالنبي صلى الله عليه وسلم اشترى خرفا من عرabi وقال له اتبعني لأن قلتك ثمن اتبعني لأن قلتك ثمن فلقد عرabi ولانصه من أصحابتي ولم يعلم أن النبي وكما ما يتبين فالعربيه فليس في العربيه من الصحابه ولاحظوا ان النبي صلى الله عليه وسلم اشتراه الصواب عليه في الذي اشتراه به الرسول صلى الله عليه وسلم فلما وصل الرسول صلى الله عليه وسلم منقله الثمن قال لهم فورا النبي صلى الله عليه وسلم قل شويته قال ما يشهد فقال فزت الدكتور فاضل انا اشهد لك يا رسول الله اشهد بانك استويته بجدل وكدر لاقتنع من ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن قزيمه لم شهدت وردت ما خطبت وما قال يا رسول الله نصطبك في خبر السماء ولا نصطبك في خدم الارض تفضل على كل مسلم أن يشهد أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتغل هذا الصورة الأعرافية بالثمث الذي عندنا مرسول صلى الله عليه وسلم لأثر رسول صلى الله عليه وسلم كلامه حق على كل حال المؤلف استدلع على أن الأمر بتشغيل ذاتي وليس النظوم بشكل رسول صلى الله عليه وسلم ووجه الاستثاري أنه لو كان مشهاج وآدمين لاشهد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الا يدع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا واسما وهذا لا شك واضح لكن قد يقول قوم انما لم يجب الاشهاد على رسول صلى الله عليه وسلم لان حوله مصبوغ فالاشهاد ليس ضروره وليس ضروره في نهج بخلاف غيره فالاشهاد لو لم يحصل ربما لم تبدا ويقول الامر في تلك الرسول صلى الله عليه وسلم انه التشريع بقطع النظر عن الخصوصية والا فانه لا شك ان من الرسول صلى الله عليه وسلم ان تبطل دعوته بلا بينه ولا يوجد احد من الخلق تبطل دعواه بلا بينه الا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمجرد دعواه صلى الله عليه وسلم بينه لانه لم يخش من ذلك الكذب ليخشى من قبول القول بغير غير بينه، يكون القول غير وهذا معتبر في حقيف الله عز لان من شك مش من كذب، من في, في الله عز وجل، يكون لا. أن نتيقن في في الله فلو أخبرنا النبي صاحنا بأمر يتعلق بالتشريع أو بلغير التشريع رجب تصليقه فالواحد يقول هذا التشريع واضح لأن المكذب التشريع من مكذبون لله سمو غير التشريع لو شك أما يقول الأمر يكون هنا بينا أو كذب أما يكون هنا نقول ليس هنا لماذا؟ لأن الكذب لا يجوز على الأنبياء والمرسلين. هذا ممتنع عنه ابدا وهذا هم معصومون من امره من الكذب والخيان. معصومون بذلك لا يقع الكذب من النبي ابدا ولا تقع الخيان من النبي ثانيا الاله حظ ويذكر ما يظهر ذلك اذا ورد ضعف الحظ او جوابا لما يتوهم انه محظور مثاله بعد الحظر قوله تعالى وإذا حميتم فاضطاده فالامر بالصياد بالسلاحة وليقعد بعد الحظر المستداد من قوله تعالى غير محل الصيد وأنت الحوم ومثاله دراجة لما لدارهم أنه محظور قوله صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج في جواز ان تروي حاجه من وداع على التغرير تعالى الحجي الذي تطع يوم العيد بعضه على بعض يعني مثل طواف على الرمل اتحلق على الرمل وهكذا قال الرسول قال مين ارا على كل ولا حرج على ولا حرج فكانت هي سنة ليس واجبا نعم قولهم مقبول الحقه الشاء بالضراء المشاركه يعني التي فيها الف ومن حضر يحظر. كقوله ان عذاب ربك كان محظورا وقوله نساله بعد الحضر قوله تعالى واذا حلفتم قبطان فلاخذ بالصياد بالسلاح لوقوعه بعد الحضر المستفاد من قوله تعالى غير محل الصيد وانتم قوله غير ما في الاسفل يا أم تلحوظ اني عدى الله ربك انا يعني وفي معنى ان كان محذورة في الضوء يعني يوعد لا إنما محذورة في من الحضر يعني يحضر قوله غير محي الصيف وأنت الخرم فدل على أنه لا يجود المحرم أن يصطر ثم قال وإذا لحللت بل أمر بالتلادي بعد الحجم التلاب فالمشرم لا يجد له أن يصطاد سواء كانت في أو الحرام إذا أحرمت يتمنع المشرين بيه حرامك فولا كانت الشيء أو الحرام أما أيض المشرم فإنه يمنع من الصيد في الحرام إذا طرهم يمنع إنسانه من الصيد في الحرام ويكون منع للمنطقة بذكر الحرام وترقه إنسانه من الصيد لكون ثلاثة وقت الإحرام فاذا ثلاثة في الاحرام فليس تم حظ بين ان يصاب في المنطقه الحرم او غير منطقه الحرم وان اذا لم دخل في الاحرام فاين الحبيب يكون في حقه ايه لانه اذا كان في منطقه الحرم فقط او اذا كان خارج الحرم فلا باس بالطيب ويالا قالوا حللتم تفضل يعني اذا تحللتم من الإحرام تفضل هذا المحي طيب عودوا أو الأمر بعد الحامل ويالا محي الصيد وأن تنفار ما يجوز طيب واذا حللتم تفضل اصبح هذا الامر بعد الحضر على ما أبدا لا يجوز المحر أن يغين ولا يشير ولا أن يناول مثلا سيفا أو قوسا للصائف أبدا أي إشارة أي إشارة سؤال فإن نقول يجيب على كل من حد أي جزقات الجواب لا بالإتفاع وقالوا بأن يتل الجواب لا ما يقول لنا أحمدنا من الحكي العفرة تصلوا لبحثا عن الصيوب الجواب لا يتل فالأمر إذا لإخلاحة ولهذا اختلت بسوليون هل يتأمر بعض الخضر للإخلاحة أو لربع الحضر فقال بعض العلماء الأمر بعد الخضر للإخلاحة ويستدلوا بهذه الآية وبقوله تعالى فإذا قلنا الكسرات فانتشروا في الأرض يا بتابه من خطر النار فعلم فالأخر من خلاح لأفضار ونور البيع في المقال فإذا قلنا الكسرات فانتشروا ودام الرعب إلى أن الأمر بعد الحفر لرفع قلنا الثاني فانه إذا ارتفع الحفر عاد للحكم الاول فإذا كان الذي نهي عنه في الاول مستحبا صار مستحبا وان كان واجبا صار واجبا اما الذين يقولون ان الامر بعد الحظر للاباحيه يقولون ان هذا الحظر نسخ من الذي قبله فاذا وقع عادت الاباحيه وصار في الاباحيه فلو قل ان الانسان مامور بالبيع والشراء استثباتا بالمسيطة له إذا نجد بالصلاة من يوم الجمعة تتسعى إلى ذكر الله هي ضرر صيح بالمسيطة له فإذا قضيت اخفلاتها منتجروا بالأرض والإتاغن من قصد الله فالأمر يقول إذا منتجروا بالأرض من قصد الله للاستجبال لأن أقرأ هنا اوقع الحظر وعاد الحكم الاول الذي قبل الحظر وهو المتحداد يعني يعود الامر الى ما كان عليه قبل الحظر ان كان قبل الحظر على الاستحداد فهو مستحق بعد رفع الحظر وان كان عن وجوبه فهو واجب بعد رفع الحظر يعني يعود الامر على ما كان عليه قبل الحظر وكان الحظر قاضي القول الاول هو الاباح لأن المتحضر نسخنا ومعتبر المتحضر نسخ ليه؟ الشكم الاول فيبقى الشكم الثاني على ما هو عليه والشكم الثاني دائما تدير نصوص للإباحة الاندشار في أرض العصرات الجمعة ممكن أن في تنتج بسرعة الطياح بعد الحل من الاحرام ممكن تصوص وممكن أن لكن اكثر الرسولين يجرؤون الى القول الاول ان الامر بعد الحظ للاباحيه بناء على ان الحظر لما حال بين الحكمين رفع الحكم الاول نهائيا فلما ارتفع الحظ هذا الاصل هو الاباحيه وقوله ورساله جوابا لما يدرهم انه محظور قوله صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج من جوابنا نسألوه في حجة الوداع على تصميم بعض رضعات الحج التي تبعى ببعض العيد بعض على بعض وطول المسلمين الوعدية الثلاثة افعى ببعض حرج كان ما تفعى لأخذنا بها لكان الذي فلد عن الحلق قبل النحر يسلم له في العام الثاني ان يحلط قبل النحر لأنه الله تفعى وربت حلق قبل النحر فإذا اجابت السنة الإسلامية دخلت قبل النحلي ونحن نقول هذا الامر وقع جوابا لمن ينوافر ونظر ومحظور فلا يكون للإستخدام ولا بالطلب ولا يدناه للإلحة نعم هذه المسألة مهم يعني أبي صلى الله عليه وسلم هنا من ظن أن هناك حضر فيها لأن النبي قال الله وإشنا نرطب أحمد الحمد. يوم العيد فأني جابت الكبرى ثم بعد ذلك النحف ثم الحرق ثم الصوت والساعد فلو قدم بعض هذه الأعمال على الضغط موما فهذا الرجل مثلا حلقة قبل النحف والأصل من قبل الحرق فظن أن هذا محظف فقال يا أصوأ مع حجبنا عن قال حلقت قبل أن أنحف فقال انحف حتى قال ما سامى سؤل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء يومان إنه قال ايه فعلوا طيب قد يقول قائم النبي قالوا له ايه فعلوا هل يكون في العام القائم ؟ هذا غير عام قائم ؟ يجيب فيقبل الأمر فيقول ماذا بأم السنة المستحبة أو الواجبة أنني أبدأ بالحلق قبل الناحة ليه؟ لان النبي قال لإفعال ولا حرط وكون نبي يقول إفعال ولا هذا أقل نقول ليس بصواب لأن النبي أجابك بما ظلمت أنه محظور فالنبي فقط إجابته لك لبيان جباحة ما فعثت لكن لو أن السؤال حتى للنبي صامت يا رسولة فأأأأأأأأ أحلق قبل أن أنصح، لا قال لك لا إنحل قبل أن تحل. ويا الفرق بين السؤال قبل فترة قبل الوقوع الشيء والسؤال بعد الوقوع الشيء قبل الوقوع لا نفتح بخار الشمس لا نفتح بابا من جبل ولا كراثا من حيران أبدا. وأنا أقول يا شيخ قلت أشرب وأنت قائم أو لا إيش هو النجاس ولا أقول لو إذا كنت معذورا فشرب وأنت قائم وإذا كنت لا أقول إيش هو سيقول لكني معذور، عظوظ نقول اوه يا جوس يبقى لو تأخذ هذا التضرق أنت تذل الناس على اشتماع فإن كانت أعضاب اجعل الناس من الذين يقولون ايه هذه الأعضاب يا شيخ أنا وقعت في غيبه في إنسان. حرام لا يا جوس تتبقي الله واستغذر مستحيل هذا هذا جواب جواب الثاني أنا وقعت في شيخ. نقول وماذا الشخص او شخص مشهور بالفتق والمجون او شخص متجع في الدين او شخص يقول الحبات المستثنون من غيبالاشت سألك تسبيع على ما ففرق بين ان يقول المليئة على الحرص بعد فعل الوقع او ان يقول المليئة على الحرص لما بفعل سياتي وعليه يستدل هذا الرجل بهذا بهذه اللي يا حول ولا قوه الا بالله فصلى عليك على فعل العامل ايه ادخل نعم قولوا عليك فتدخل ادخل كانك ادخل هنا ادخل معناها ربما ثلاث فيه المنع والحظر كانني حين قلت ادخل انني قلت لا حظ عليك اذا دخل وليس معناه امن ان في مفات الدخول او المعركه بالدخول سوى ما زلت منذ كيف أجد من ذين أردت وأما أين أجد يثبت جميع النصوص نصوص الورية في كل رسم تعلمه ولا فطية ولكن هذه القاعدة هي العامة الواضحة أن الأمر الواجب أما إنها تشمل كل رسم في كل مسألة فأنا أجد أنه يوضع بين كثير من الأوصال وإلى عند العبداء إما كلهم. حسب عن حذر علمنا وإن مسترهم ليست للجدود أنه حتى النصور الذي المؤلف في اتدادة على الوجود يمكن للجنسان أن يرغبه فلا يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم غضب لانه يقاطب الصحابه والمضطر أن يطيعه ولهذا فإن شيخ الإسلام رحمه الله ورى أن الصحابه كان وليس عليهم ان يتحددوا من الحج المطرد او القيام او القرار الى عضرة في دمت السنة وقالوا لأحد امر لا يأثر اليهم مباشرة ولكنهم دائما يرغبوا لكان امسان بعدهم امسان يعني <تصفيق> الحج هذا عن قلب ان هذا هو الصنة ان الانسان يفكر الأمر الى الحج هذا قلب وليس واجبك لأن النبي صلى الله عليه حيث فأكى ولو كان واجبك لأصفاء من هذا ويكتخ وده و... بعض بعض إلى حق من وجوب ذلك يجب عليه أن يتمتع بيكسخ العلم وضع إلى الحديث بحديث ابن عباس فرد ولا يتيه يوشب أن تنظر عليكم حجاركم من السماء أقول لكم قال رسول الله صلى الله إسلام أقول لنا قال بكر العمر والقول الثالث واختاشح الكامل أن الوجوب هذا طبعاً ما تقول دل له عليه الضياء أن الوجوب هذا إنما كان خاصا بالصحابة في هذه الثانية فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بهذا ووجب عليهم فعله، ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم به لكن هذا الوجوب خاص بهذه السنة وليس عاما وهذا الذي سيمه, سيمه أول وعمر ولهذا كان أبو بكر وعمر يرى يا ياني أن الإفراق أفضل يرى يا ياني أن الإفراق أفضل ليه؟ كما قال عمر ليس شيء من البيت المهجورة يقشى عمر دلعان أن يمجر البيت لو حججت أنا الآن متمتع جمعت بين حجر عمر خاف معشج البيت لكن عمر دلعان يرى أنه ذات من حق ثم فاته العمره بعد ذلك في وقت حتى تظهر ايه حصلت ظهرت امال وانا لدي وليس واحباب التتبع واي وجوب التتبع هذا لدي امر نعم اتبعهم انا بعض النبي صلى الله عليه وسلم من اهل الاسلام وغيرهم دين وسلامه جيد ولا سيما انه الله يشهد أنه له عزيزه ابي الدكري في صحيح مسلم قال كانت بدا كراء الصادق المهم انه قد يقال ان قضية الخلية وقضية الحل لماذا يصف الهدي قد يقال انه وجه صفاة فينا للصحابة وهو الذين يستنوا فيهم فلو قلقوا الامر لاستنى في من بعدهم اخلاف المقالمة بعد الثنان او البحث حدوث السنة كذلك في قوله قومه فاليحدة الذين يقالقون عن امره فالدعاء إذا بالجهاد لأنه تعالى فالدعاء لا تتعالى الضعاء الغابون لديكم فالدعاء نعرضهم ضعفا فضعنا من الذين يتسللون منكم لهذا فلحدى الذين يغاربون عن أمره ان تصيبهم فتنه أن يصيبهم عذاب وهذا تنسيوات الطريق واذا كنا نضعه على عمل جامع لن يضغبه حتى يستقل بها وهذه كل أمناقشات ضعيفة لأنه حتى وإن كان في الجهاز إلا أنه معاني. نعم الجهاز أو يكون في الجهاز النص اللي في كل اللي عن الجهاز عن وأما إذا خلقت رائع الجهاد فلا يتناوله هذا الأمر هذا ما يقوله. نعم لكن جمال أحمد كان حتى السكت يرى أن الآلة العامة يقول لعنه إذا رفض بعد قوته أن يصع في ضده شيء من الضيء فيهلك فالخاطر أن هذا الخلاف بين الأصوليين لا يمكن أن تتفقفه على كل فاصل بعين النصوص. وعلى كل حال إذا رأيت الجمهور على الانتخبات فهما يجب عليك يتوقف عن قول بالوجود وعلى الأقل تقول الإبناء افعلوا كذا ما دام هذا هو أمر الله ورسوله فاسعلوه وآسف الواجب ليس الواجب بل قول افعلوه كما لا يجرب النهل مقروض اتركوه لا يجربنا مقروض او محرّض طبعا تتالي الشهادة في في الامر المطلق في الامر المطلق اما الامر يدرك القرنة على وجوده او ذلك القرنة على استحباته فلا يقبل في لما كلام الشيء يكون المطلق يقضل من جمهور يقضل من الاستحبات وانه لا يلدد أن يقول مثلا او مطلق واجد او غنواجه لكن هذا يظهر على اعلم انه, أنه يلدد على قرد انه يشكيل هذه المسألة ويقول في المؤذة لأن القول بالوجود أقرب اتفاقاً جداً، لأن هذا هو مصدر أمل في اللغة العربية، وهو مصدر أمل في العرف أصله. هذا هو التأكد من المطلق مطلق، للتنفيذ بالتنفيذ والتصديق إلى جدلاً قريباً. فالأخبر أنه موجود، لكن على كل طور الحساب الثالث، ولا يظن الشيخ خالد العريض من كلام الشيخ أن المسألة الآن. تنير على لحسب ما يرى الإنسان لكن على طرح يجعلنا أن يشتهي في هذا وبحيث يفعل ويفتي ويجيب في المسائل على حسب ما يظهر له من أعليجة إلى وجود أو